جی سفی جہن کا فری وی جاسود کبھی کون ل جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من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 قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل, إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ويحلو عليه عذاب مقيم فل فل وم ترکیل او یا پل موتی ولطرت موت في فیون کل 119. قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مسمى 110. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 111. أم اتخذوا من دون الله شفعاء 112.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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْا أَنْ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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما 124. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هوا بمعجزين 125. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 126. في ذلك لآيات لقوم